نعمة كبرى ان يمنح الانسان القدرة على الشرور يستمتع به ان كانت اشبابه ويخلقها ان لم تك يعجبني القمر في تقلدة حالة جميلة تشع فنا وسرورا وبهاء ونورا ويعجبني الرجل او المرأة يخلق حلوة جو مشبعا بالغطة والشرور ثم يتشربه فيشارك فيمحياه ويلمع في عينه يفكر من يظن ان اشباب الشرور كلها في الظروف الخارجية فيشترك ليسر مالا وبنين وصحة فالسرور يعتمد على النفس أكثر مما يعتمد على الظروف وفي الناس من يشتق العلم ومنهم من ينعم بشقاء وفي الناس من لا يستطيع أن يشتري ضحكة عميقة بكل ماله أو توفيره مع الأسف ألاحظ أن كمية السرور في مصر والشرق قليلة كما لاحظت من قبل أن كمية الحب في مصر والشرق قليلة وليس تنقصنا الوسائل فبيونا جميل وخيراتنا كثيرة وتكاليف الحياة هي ووسائل العيش يسيرة ومصائب شرق من الحرب اقل منها في الغرب ومع كل ذلك لا تزال كمية سرور في شرق اقل اكبر سبب لذلك في نظري ان الحياة تمن وشرور كسائر شؤون الحياة فن. فمن عرف كيف ينتفع بالفن يستغله واستفاد منه وحظي به ومن لم يعرفه لم يعرف ان يستغله وشق له اول درس يجب ان يتعلم في فن السرور قوة الاحتمال فاكبر اسباب الشقاء رخاوة النفس وانجعابها العظيم للشيء الحقيقي ومن اهل في ان امن الغرب اكثر على الصرور من أم الشرط ان تاريخ الغرب الحربي متسلسل متفاجع ومن مزايا الحروب انها تشهر الامم وترقص الحياة وتهون الموت واذا رقصت الحياة وهان الموت رأيك المرأة لا يعضع بالكوارث الا بقدر محدود واذا كان لا يهاب الموت فاولى لا يهاب معودا اما ان ام الشرط فقد مر عليهم دهر طويل لم يكونوا فيه امم حربية بل كانوا مستسلمين والدعين يتولى غيرهم دفاع عنهم وان حاربوا حرب الضرورة وحرب الافراد لا حرب الشعوب استفضعوا الموت وغلوا بالخلصة على الحياة ولم يصبوا بكوارث شعبية مستعبابون معها الموت والتطفية تبع ذلك رفاوة العيش وعدم القدرة على الاحتمال وتهويل الصغائر والجزع من توافره ولا دواء لهذا الى الضربية القوية وابة الاخلاق الحربية وسبب اخر لقلة سرورة الشر وهو سوء النظم الاجتماعية ففي كل بيت محزنة من سوء العلاقات الزوجية والعلاقات الأبوية. في كل مصلحة أهلية او حكومية مأساة من سوء العلاقات المصلحية واحاديث الدرجات والعلاوات وعدم التعاون في حمل اعباد وبناء المعاملات على الفوضى والمصادفات للنظام والقانون ثم عدم القدرة على خلق اسباب السرور الاجتماعية فاجتماعات المنازل التي تبعث السرور محدودة ضيقة ناغرة وفي كثير من الاحيان تنتهي بمناقشات والملاهي العامة في اما داعرة لا ترد الضوء الشلي ولا ترمي الى غرض الشلي واما تافه لا يجعلها فن ولا يرقلها دوء ومن اجل ذلك كان اشد الناس برسا في الامم الشرقية الطبقة المتقفة التي رقي دوءها فهي لا تكاد تجد لها ملها يتفق ودوءها الا بعض شرائط الشينا وهي على قلتها لا تشفع رغبتهم في ولا تكفي في تخفيف اعبائهم في الحياة ومع هذا كله ففي استطاعت الانسان ان يتغلد على كل هذه المصاعب ويخلق الشرور حولك وجزء كبير من الاخطاق في خلق الشرور يرجع الى الفرق نفسه بدليل ان نرى ظروف الواحدة والاسرة الواحدة والامة الواحدة من يستطيع ان يخلق من كل شيء شرورا وبجانبه اخوه الذي يخلق من كل شيء حزنا فالعامل الشخصي لا شك له دخل كبير في خلق نوع من الجو الذي يتنفس منه ففي الدنيا عاملان اثنان عامل خارجي وهو كل العالم وعامل داخلي وهو نفسه فنفسك نفس العوامل فاستهد ان تكسب النشف على الاقل واذا ترجحان كفتها قريب الاحتمال بل ان النشف الاخر وهو العالم لا قيمة له بالنشف اليك الا بمرورا بمشاعرك فهي التي تلونه وتجمله او تخطحه فاذا جلوت عينيك وارغفت شمعك واعددت مشاعرك للشرور فالعالم الخارجي ينفعل مع نفسك سيكون شرورا ولعلم اول دروس فان الشرور ان يقبض على زمان تفكيره فيصرفه كما يشاء فإن هو تعرض لموضوع مقبض كان يناقش اسرته في امر من الامور المحصنة او يجادل شريكه او صديقه فيما يؤدي الى الغضب حول ناحية تفكيره واثار مشألة اخرى شرط ينشى بها مشألته الاول فإن تضايقت من حديث ميزانية البيت فتكلم بالسياسة وإن آلمك حديث الكادر فتكلم الجو، وانقل تكبيرك كما تنقل بيادك الشطر ثاني دروس أو ثالثها لا أدري ألا تقدر الحياة فوق قيمتها فالحياة هيئة وكل ما فيها زائل فعمل الخير ما اشتطعت وافرخ ما ولا تجمع على نفسك الألم بتوقع الشر ثم الألم بوقوعه. فيكي في هذه الحياة ألم واحد للشر الواحد واخيرا فعل ما يفعله الفنانون فالرجل لا يزال يتشاعر حتى يكون شاعرا ويتخاطب حتى يصير خطيبا ويتكاتب حتى يكون كاتبا فتخنع الفرح والشعور والاكسام للحياة حتى يكون تطبع طبعا